بسم الله الرحمن الرحيم قرأ باسم ربك الذي خلق خلق اقرأ وربك الأسرى الذي علم بالقلم علم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 فقد وقفنا في لقاء سابق في كتاب شذ العرض في فن الصرف لشيخنا العمّام أحمد الحملاوي رحمه الله ونفعنا بعلوم في الدارين آمين وقفنا عند قوله التقسيم الثالث للفعل يعني قسمنا قبل ذلك الفعل صحيح ومعتل صح شيخنا وقدمناه إلى ماضي ماض ومضارع وأمر وهذا هو التقسيم الثالث بحسب التجدد والزيادة فالفعل إما أن يكون مجردا وإما ان يكون مزيدا ما هو الفعل المجرد يقول الشيخ رحمه الله ما كانت جميع حروفه أصدية لا يسقر حرف منها في تصاريف الكلمة بغير علة صلوا على الحبيب. لم أقول كلمة يا ولدي ها. كلمة مثلا تا تا تا با الكاف والتاء والباء كل هذه حروف أصلية خلاص لا يزقط منها حرف من هذه الحروف في تصاريف الكلمة معنى تصاريف الكلمة يعني ممكن أصرها في الفعل الماضي أجيب إيه اسمها لأقول كاتب أتجد الحروف موجودة صح أجيب اسم من الحول أقول مكتوب أتجد ببعض الحروف موجودة يعني جبنا ميم و ولكن الحروف نفسها الاصلي موجودة صح ولا اذا لا يسقط منها طيب لو قلت مثلا اسم كتاب مثل اسم نفس الوضع تاجر الحروف موجوده اذا الفعل مجرد لا يسقط حرف من الحروف الاصليه في تصاريف الكلمه قد يسقط حرف لعله صرفيه فيسمى اصلي برضو صح ولا يعني مثلا انت قلت فعل ماضي اقول يقول ده مضارع قل قل اصلها قول صيغتها أصل ساكنان طبعا الامر تبني <تصفيق> على السكون وواو العين ساكنه فالتقى ايه فحذفت الواو لالتقاء الساكنين علشان ما حدش يعترض وقال ما هو ده سقط لا نقول ده ده سقط لعله صرفيه لعله ايه ايوه احنا مش عايزين عله لا العله دي خلاص دي حاجه ضرورة في الكلمه يعني وممكن كلمه تبقى على حرف واحد لما قلنا تلقى يقيقي يقي مسقي عقي يعني حذفت الواو وحذفت الالف صح ولا لا فنجد ان هذا يسمى برضو فعل صحيح اعطى الفعل ايه مجرد ثاني ايه رغم انه بقي على حرف واحد للحرف ان حذف ايه يا ولادي لعل ايه صرفي هذا هو المجرد المزيد مزيد فيه حرف أو أكثر على حروف الأصلية، يعني مثلا عندما قلنا كاتب على وزن أولادي فاعل زدنا ألف صح ولا الحروف الأصلية موجودة الكاف والتأ والباء عندما قلنا مكتوب زدنا حرفين الوا والباء الوا وال صح ولا فمزيد على حروف الأصلية حرف أو حرفان أو ثلاثة فكلمة غفر عندما نقول استغفر زدت كم حرف ثلاث اصله غفر. فالكلمه ممكن يزاد على حروف الاصليه حرف او حرفان او ثلاثه ده اسمه ايه يا ولادي مزيد وصلى هيعفي في الدروس القادمه ليه العرب زادت على الكلمه حرف يعني أنا عرف معاني حروف الزيادة فهمتوا ولا وده درس مهم جدا في علم الصرف اسمها ايه يا اولاد معاني حروف ايه ايوه للحرف ده يزيد في الكلمه طيب وعندما يزاد الحرف ده ما معنى ده قلنا إن شاء الله نتكلم في حينه يعني الان عرفنا ينقسم الفعل الى مجرد والى وقلنا المجرد ما كانت جميع حروف هي اصليه لا يسقط منها حرف بتصريف الكلمه بغير ايه عله يعني ينسخط العله هذا ايه يسمى ايضا مجرد المجرد قسمان ثلاثي ورباعي والمزيد قسمان مزيد الثلاثي ومزيد رباعي تعال نعمل التقسيمه اللي انتوا بتحبوا كده طب احنا سيدنا عملنا كده اهو الفعل قسمان قلنا اهو مجرد ومزيد وقلنا المجرد ما كانت جميع حروفه اصليه طبعا لا يسقط منها اي حرف في تصاريف الكلمه ده المزيد مزيد على حروفه الاصليه حرف او اكثر صح ولا لا طيب هنقسم المجرد ده الى قسمين الى ثلاثي والى ايه رباعي. طيب الثلاثي له باعتبار ماضيه ثلاثه ابواب لو باعتبار الماضي كام ولادي ثلاثة أبواب. أبواب ده ثلاثة باعتبار الماضي يعني ثلاثة أبواب هنشوف الباب الأول لأنه دائما مفتوح الفاء وعينهما تكون مفتوحة أو مكسورة أو مضمونة يا معلم مثلا إيه نصر نصر طيب وبعدين أه وضرب ضرب وضرب ضربه وإيه كمان وفتح صح كده نصر لما هي المطلق إيه ينصروا على وزن إيه يفعل طب ضربه يقول ايه على وزن يفعلوا طب فتح يقول ايه يفتحوا. على وزن يفتح يعني اذا دايما الفاء مسوح في الماضي صح ولا؟ الفاء يا ولاد ايه؟ مفتوح طيب ممكن تكون مضمومة زي كن كاروما شوف كاروما كاروما أو شرف على وجود الفاء ولاد؟ حاضر وفي عندنا؟ بلاء هنا ما كاتب لهنا؟ يسا وبعدين فريحة يا فرحو أو حاسبة؟ فريحة قالي فاريحة أو حاسبة حاسبة يبقى هو يقول بالنسبة لماضيه لم يقل بالنسبة لمضارعه الفعل الثلاثي اللي هو على فاس أحرف إما أن يكون دائما مفتوح الفاء طبعا الفاء اللي هو الـ الحرف الأول من الكلمة الحرف الثاني قد يكون مفتوحا زي نصرة أو مضموم زي كرمه أو شرفة أو مكسور زي فرحه وحاسبة صح يا ولادي؟ طيب ده بالنسبة صح كده؟ باعتبار الماضي مع المضارع له ستة أبواب. لو كم يا ولادي؟ ستة أبواب. لأن عين المضارع إما تكون مضمومه أو مفتوحة أو مكسورة. وثلاثة في ثلاثة في تسعة. صح ولا؟ هنشوف كده اليوم يمتنع كسر العين في الماضي مع ضميه في المضارع وضم العين في الماضي مع كثرة وفتحها في المضارع فاذا تكون ابواب الثلاثه ستة. هنشوف الكلام ده يا ولادي؟ طيب. هو يقول يعني في الهامش نعلى السبب في انتناع الأوزان الثلاثة الأخيرة هو عدم ورودها في كلام العرب ولذلك أهملت جمعها بعضون في بيت من الشارع مولانا ها فتح إيه فتح ضم أي فتح ضم ثم قال إيه فتح كسر فتحتان فتحتان فتح ضم من فتح كسر فتحتان دام بحر ايه سيدنا فاعلات فاعلات فاعلات رمى للأبحر ترويه الثقات فاعلات فاعلات فاعلات في وطبعا فاعلات هنجد هنا فتحتان فاعلان فاعلات فاعلات حذف ساكن السبب الخفيف وسكن ما قبله وهذا يسمى عند علماء العروض مقصور فالقصر هو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان ما قبله القصر طيب ورث تم البيت يا فرنا بالشطر الثاني ها كسر ابي ادي كسر فتح بمضمم ضم ضمن ضمن ضمن ضمن أيوة كسرتان كسر فتح فاعلات ضم ضمن فاعلات كسرتان فاعلاتان طيب فاعلان فاعلان بس بس فاعلان. يدخل القصر يعني البتة جميل وقديما سيدنا قالوا إيه ترجمه رحمه قالوا حفظ المتون من أراد ايه من حافظ المتون حاجه الايه الفنون طبعا هذا البيت جزا الله قائلها خيرا بدل بدل ما تقول يعني فتح مع ضم فتح مع كسر ممكن ايه يلفت رمع عايز لك الا ان صرح حفظنا يبقى ثاني شمال لما قال فتح ضم من فتح يا ولادي ده اللي بسموه ده فعل فعله فعله كلمة باب فعله يفعله كلمة يعني فتح العين في الماضي وضمها في, في المضارع اللي هو قال ضموا فتحا دي فهمتوا ان لا؟ ايوه ده الباب الاول سمعنا الشيخ عيسى الباب الاول بيسموه كده باب اخد بالك هون فعله يفعل طبعا مو قد طالب العلم قد يجب مشقة عندما يقول باب فعل يفعله بعد فعل يفعل ذا فعل افعلوا ده ممكن ايه المرت تبقى لا في حفظ البيت شاء الله فتح يبغى ينول لعب فتح ضم من فتح اذا الماضي عينه مفتوح ولا وبعدينها في المضارع مضوم ذا كنت نصر يصر صح ولا لو بيسموا باب ايه ده ايسر يعني بدل ما يقول باب فعل يفعلوا تقول باب ايه نصر ايسر يعني صح ولا ايسر عليك حتى لا نتسبب الامر عليك تقول باب نصر ينصره خلاص وده الصلاه عند علماء الصرف تاثيرا طلبة العلم يقول باب نصر ينصره اللي هو بقى فعلاء اللي هو اثر له الناظم قال فتحه ايه ضمن كده ولا طيب ومنها مثلا قعد يقعد اخذ ياخذ برا يبرأ يبرؤ قال يقول وطبعا قال يقول قال يقول حصل فيها النقل يا سيدنا ها ده عندنا في الصرف علال بالنقل اذا اتذكرنا بذكر سيدنا ورشه مولان في علال الصالحين قبل النقل في علال بالنقل وفي علال بالحزن وفي علال بالقلب فهمتوا ولا تاكلوش عشان يا سيدنا مثل مثلا وعد يعد اصه يوعد وقعت الواو بين عدويتها الفتحه وكسره حذف الاسم علل بالحذف طيب قال يقول اص قال يقول يقول يقول نقرت حركه الواو على الساكن الصحيح قبلها اللي هو القاف يقول فهمت ولا اذا علل إعلال بالقل زي قولة فالأبقالة حركة الواب فتحة ما قبلها فقلبت يبت اسم إعلال بالقل ثلاثة على الحبيب الباب الثاني ها قل يا شيخ ردوان فتحه ايه يا سلام جميل ده فتحه كسر فتحه ايه أيه سالي ضاراب يضرب ضرب ايه وذات الشيخ احسن في استدالي لما قال ناصر او ضرب وفتحه عشان يجيب ابواب الماضي بس يجيب باب المدن مع المضارع صح ولا فنصر ينصر يبقى ده فعلها في علوم طيب ضرب يضرب يبقى فتح وكسر طيب لما مو الفتحه يفتح بفتح الاثنين هذا معنى الشيخ لما قال ايه لا ضم ضم فتح كسر فتحتان سلبي جميل البيت ده كسر إيه ايه فتح ايوه طيب الباب الثالث مولانا اللي هو الفتح في الاثنين قالوا زي فتح يفتح وذهب يذهب سعى يسعى وضع يون قال كل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع فهو حلقي العين أو اللام عشان ايه حلقي العين أو ايه تعرف في الحلق صح ولا حروف الحلق اللي همزة والها والعين ما في في عبارة الغابة عني حبيبي هماني قبره صح ولا لا فيقول يعني اللي مفتوح في الماضي وفي المضارع إما تكون عينه من حروف الحلق أو اللام من حروف الحلق العين يعني الحرف الثاني واللام الحرف الثالث الكريم. صح ولا لا خدوا بالك من كده كلمة فا تا حا يبال من حرف إيه وهي لامية يبالامه إيه طيب ذا هابا الهاء الحلق بس ده إيه عين شلمة صح كده وكلمة ساعة يبقى العين من حرف الحلق وهي ايه أصدر كده واضح طيب لما كل كلمة يضع وضع يبقى برضو اللام ها اللام صح وكل ما كانت عينه مفتوحه في الماضي ومضافه حق العين أو اللام وليس كل ما كان حلقيا كان مفتوحا فيهما حروف الحق ستة الهمزة والهاء والحاء والغاء والخاء والعين والغين طيب عاتوا لي يا سيدنا الشيخ الشرحانيتي وما جاء من هذا الباب بدون حرف حق فشاذ كأبى يأبى وهلك, وهلك يهلك في إحدى لغتيه لأنه هلك يهلك يعني خلاص أو متداخل لغات أو متداخل إيه يحكى التداخل لغات دي سيدنا عارف ايه ده داخل شوف يا مولانا ورد فيه ركن يركن ركن ايه على الرفاع لافعله يعني وورد ركن يركنوا ركنا بكسر العين يعني يركنوا يعني كسر فتح يعني خلاص من باب علم يعلم فاقصد ركن بالفتح من الاولى ويركلوا بالفتح من الثانية فركبت لغة ثالثة انت فهمتوا ان لغة؟ يعني كأن شخصا استمع الى لهجة القريش وذهب الى بني تامين خلاص فاخذ شيئا من هنا وشيئا من هنا وركب لغة فهمتوا لا يسمهم تداخل ايه اللغات يعني زي مثلا الرجل الصعيدي ممكن يركب لغة حتى ما يتكلم لهجة قاهرية يا لهجة صعيدي، خلاص لكن ممكن في أثناء كلامه يروح بركب لغة ايه يظهر في كلامه ممكن يتكلم سعيده بعد شويه اللي بعد ايه صح ولا جاء ما احنا نشب بعض المصريين كده الان ممكن هو ايه يتكلم يروح جاء في وسط كلامه كلمة ليست بعربي اصلا مش كده يقول لك اوكي الرحمن كنا فاهمين يا أولادي آه. الباب الرابع ها اللي وقع لها كسر كسر فتح كسر يعني كسر يعني في الماضي وفتح في المضارع زي سارحة يفرح أو علم علم خليها الباب علم يعلم علم يعلم طيب وآيات من من هذا الباب إلى فعل الدل على الفرح وتوابعه إلى فعل الدل على يا أولادي الفرح وتوابعه نقول يقوموا بشوف فريحة طريبة. طيب يطربوا او الامتلاء والخلو الامتلاء والايه زي شبع يسبع روية يروى سكره وعطشه والالوان والعيوب الاوزان زي كلمة حامرة او عوره والخلق الظاهرة التي تذكر لتحرية الانسان في الغزل ده كلمة خفيفه يعني من شكل قوان الباب الخامس ها ضم مضمن ضم ده مضمن زي ايه يا شيخنا سرف يسرف ساروا فيسرف طيب حسن يحسن يبقى ده نخلي باب ايه حسن باب حسن يحسن طيب الباب الأخير تسرفان يبقى هناك فتحتان وهنا الاول كالا يا شيخنا فتح ضم فتح كسر فتحتان كسر فتح ضم ضم كسرتان الكسرتان زي ما ولنا ها زي يا شيخنا ايوه دا بابحسب باب بابحسب قال وهو قليل في الصحيح كثير من في المعتل يعني الفعل الصحيح كثير فيه لكن في المعتل الكثير آه بكده احنا فضل لا احنا انتهينا من ست أبواب ال الثلاثة وقال المحقق يعني أثر الله له والذو الله وخيرا قال يعني لم ترد عن ال إيه لم ترد عن العارف عشان كده العارف اقتصر على الأبواب ست ثم يقول ما ترتفت ثلاثة دلتها مش مستعملين بوسد ما هو زيدنا يعني تنع كسر العين في الماضي معظمية في المضارع كسر العين في الماضي يعني ايه عارف كسر الكسر ازاي ده مول س م... سمين احا س حسب مش العين مكسوره اهي ح إن ان الفاء لازم تكون مفتوحه لا, لا ما تقولش ايه حسبه لا ما تقولش يحسبوا ما هي في في الكسر مكسوره في الماضي ما ما في المضارع ما تقولش حاسبه يحسب يا ايه اتفلت ولا فهو يقول اسمعني بس الممتنع هون يمتنعه كسر العين في الماضي مع ضمها في الايه في المضارع يعني فاعلم ما ما تقول سيع لمه فهمت ولا طيب وضم العين في الماضي مع كسرها أو فتحها في المضارع ضم العين في الايه في الماضي يعني اقول كرو ما كرو اهي مضمومة اهي صح ما هو ما ينفعش اقول يكرينو لا ما كسرهاش يعني طيب لو ضميت لو قلت كاروما ما ما قولش ياك يق فهم؟ إذن الأبواب دي الثلاثة إيه؟ أي غير مستعمل فهينت يا ابن؟ يقول يا سيدنا الشيخ تنبيهات كل أفعال هذه الأبواب تكون متعديه ولازمة إلا افعال باب الخامس فلا تكون إلا لازمه صدتوا حبيب الحبيب الله. ايه الفرق اللازم والمتعدية يا سيدنا الشيخ خيب اللازم هو الذي يقتصر على الفاعل والمتعدي هو الذي لا يقتصر على الفاعل وانما تعدى المفعول فينصبه لما بالك اهو لما هو بيقول كل افعال هذه الابواب تكون متعديه وايه ولازمه نجيب على مسائل الباب الاول يعني الباب الاول هو باب يا سيدنا ها باب يا شيخنا الباب الاول ها اللي هو باب فعل صح ولا نصر ينصر نصر زيد اخاه صح ولا لا ده متعدي ولا لا نصر زيد أخاه ده فعل متعدي طب قعد قعد زي قعد احمد خلاص فعل لازم يبقى لازم لازمه ياتي صح يا ولادي كل هذه الابواب يعني هذه الافعال يستخدم تستخدم لازمه وتستعمل ايه متعدين يقول الا افعال باب الإيه الخامس الباب الخامس اللي هو ايه يفعلوا اللي هو باب ايه صح ولا لا صح ولا لا ولا ان احنا قلنا اوصاف هذا الباب تكون بس الاوصاف الخلقيه صح طيب او الخلقية. طيب هو يقول مع هذا الباب إيه؟ مع هذا الباب الخامس أيوة وأم فلا تكون إلا لازمة لا تكون يا أولادي الله علشان كده حتى الأقواب ديها شيخنا أو البابدة بتأتي منه الصفة المشبهة صفة إيه صفة المشبهة يعني كرم زين فهو كريم عظم فهو عظيم الصفة المشبهة تدل صفة تدل على السبوت في صاحبها فهي تصاغم من الفعل اللازم وتصاغم من الفعل المتعدي لصفة المشبهة فأقول كرم فهو كريم وعظم فهو عظيم جملا فهو جميل. تفهمتوا لا؟ سبع شخصين. طيب. والأبواب الثلاثة تسمى دعائم الأبواب وهي في الكفرة على ذلك على ذلك في الترتيب. يفضل الثالثة الأولى تسمى دعائم الأبواب هي الأساسية. وطبعا هي في الكفرة على ذلك الترتيب. يعني في الكفرة يعني هذا أكثر. في كلام العرب من هذا وهذا أحسن من هذا فهمت ولا يعني وهي الترتيب على الكفر يعني عشان ما هو واحد لما يسألني يقول الله. ما يعني. ولا لا إشمعنا كاس الأول فتح ضم من ما جب سكاس وفتح يعني فهمتوا ولا لأن ذي هذه يعني كثيرة في كلام العرب فهمت ولا يعني الترتيب ده مش اعتباطا طيب التنبيه الثاني أن فعلا مفتوح العين إن كان أول وهام زاوية فالغالب أنهم من باب ضربة كآثر يأسيرو شوف أسارا يعني فاعل كلمة هنا همزة صح ولا أسارا على وزيه فاعالا طيب غير ضربة يعني فاء وضراء إضاب إحنا عايزين إيه يقول كل إذا كان فعل مفتوح العين كان أول همزة أول فالغالب أنهم الباب ضربة يعني إيه من الباب ضربة أي فتح كسر ضرب يضرب يبقى أسر يأسر واتى يأتي ووعد يعد اصا يوعد وزن يزن اصا يزن من غير الغالب اخذ واكل ان اخذ تقول ياخذ صح ولا ثم هو اخذ زي اثر صح ولا لا اثر وبعد كده أخذ ايه اخذ طب هذا ده فأهو. همزه وده فؤه همزه لكن هو يقول الغالب اذا كان مهموز الفاء فهو مضرب ضرب يعني يضربه يعني مفتوح العين في الماضي مكسوره في المضارع اثر يؤثر فهمت ولا لا يقن هو إيه؟ أقول اخذ ايه يأخذه. يعني هذا ليس من باب الغالب خلاص كده الثالث من التنبيهات ان المضاعف يجيب من ثلاث ابواب المضاعف يجيب من ثلاث ايه باب نصر ايه باب نصر نصر ينصره اللي هو ايه الفتح مع الضم مش كده طيب وضرب يضرب يعني ضرب يضربه لو مفعوله مكسور يعني وسرح يفرحه سرحه مكسوره مفتوح صح ولا طيب ايه حكايه ال المضعف ده عشان المضعف يعني عينه ولامه من جنس واحد زي ما نقول مثلا سره صرة، تفهمت ولا؟ كلمة صرة ده اسم فعل يا أولادي، مضاعف. طب كلمة فر يا يعني شوف فر يا فروه، لما فر يا فروه، اللي هو بب بربه، اللي هو بب إذا، نصر ينصر، صح ولا؟ طب ما نقوله فر يا فروا، يعني بب يعني فرحة، مش كده؟ طيب فر يا اللي هو ناسور العين في مضارع ضرب يا بريبو ده أيوة ضرب ضرب يا بريبو يبا يبتان ده فر يصير شوف ده ده مضاعف ف فر, فر, فر ده اسم مضاعف يعني شق شق مضاعف زي وعلم آدم الأسماء علم شددت ايه والحرف مضاعب كم حرف أيوة صح كده طيب فهو يقول المضاعف يجيب من الثلاث أبواب من باب نصرة اللي هو إيه فر يسره فر يسره طيب ومن باب ضرب زي فر يفره ضرب يضربه ومن باب فرح اللي هي فرح يفرحه كثره وفتح اللي هي كلمة عض يعضه عض إيه يعضه يعضه زي إيه إحنا هنا فرح يفرحه صح يعطه أي ويعطه نعم يعطه طيب هنا يعني جاب كلام مهموز الفاء يجيب في خمسة أبواب دي كلها أشياء يعني إيه إن شاء الله سهلة يعني يعني مهموز الفاء يعني مهموز الفاء يجيب من خمسة أبواب من باب نصرة وضربة وفتحة وفرح وشرف أخذ أخذه أثر يأسره أهبأ يعني لا أمن أمنه ده كله إن شاء الله يا مولانا كلام إيه سهري يعني بأمرنا مهموز اللام يجي من خمس الأضواب من باب ناصر أو ضرب الأخيرة يعني يعني دي كل حاجات إن شاء الله إيه بالتنبيهات يعني إن شاء الله سهرة بأمر الله وبعد قليلا نتكلم عن أوزان المجرد ومن حقك بقولكم هذا واستفدوا بذلك